الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه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 اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما بركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد نواصل ذكر آفات اللسان وكما ذكرنا أن فضول الكلام من سموم القلب ثم نذكر بعدها فضول النظر ومن آفات اللسان النميمة وما أدراك من نميمة أخي إبراهيم وما أدراك من نميمة النميمة المشكلة الخطيرة إن هذه الآفات فسدها متعدي يعني انت لما تسمعها على أنها من الكبائر ومعصية متعلقة بالشخص يبقى كده أعرفت نص الخطر وربما أقل من نص الخطر لأن خطر النميمة أن فسدها متعدي ومن فضول الكلام ما نذكره المدح أيضا لا نستطيع أن نقول من الكبائر ولكن فسدها متعدي وفضول النظر أيضا فساد متعد فهذه الأمراض أو الآفات أو السموم خطيرة جدا والمطلوب أن يشعر القلب بخطورة هذه الآفات ونسأل الله السلامة والعافية قال الله تعالى هماز مشاء بنميم قال أهل التفسير نزلت في الوليد بن المغيرة يعني هذا ذم.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 ففي قوله وما يعذبان في كبير قال أهل العلم أي كبير في زعمهما يعني هذا أمر استهانوا به وقيل وما يعذبان في كبير يعني ليس في تركه مشقة ليس في تركه كبير مشقة يعني يسهل على الإنسان أن يتركه أو أن يحترز منه وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العناد شراركم لأن من شر وخبث النفس مش نفسي فيها صفات في ولد يطلع كريم يعني تقول له هاتي اللي معاك تلاقيه ممتدة تقول له هذه قطعة يعطيك الحاجة اللي في ايده كلها وهو ما عرفش حاجة هو ده طبعه كده وفي ولد يطلع بخيل ممسك تقول له هذه اللي معاك تلاقيه انقبضت لورا كده طب هات قطعة يبقى عمل بيقطع كده زي ما يكون قطع من جلده وده لسه ما تعلمش حاجة فاللي في طبعه النميمة هذا انسان في طبعه شر يعني اللي لم ينتبه ويحترز ويقصد الشفاء يكون عقبته سيئة جدا لأنه بيقع في النميمة ليس بقصد إلا أمره بارتحله يعني هو بيعمل كده يعني إيه هذا طبعه نعوذ بالله من سوء الطبع المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنات حتى تعلم ان الخطر متعدد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس والعض يعني البهتان الظلم ومعنى النميمة نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد وإيقاع العداوة والبغضاء هذا مسألة إنما في مسألة أخرى هذا الكلام ينقل طبعا وليس لقصد العداوة يعني هو برتاح لما ينقل الكلام يعني لا يجد ما عرفش يمسك لسانه لو سمع كلمة يحس كده انه ايه بقى يعني ايه رحت النفسية انه ينقل وبعدين يترطب عليها ايه ما هو يعني لا يفكر في ذلك ولا يشغل باله به فهذا مرض فالنم خلق ذميم لأنه باعث للفتن وقاطع للصلاة وزارع للحقد ومفرق للجماعات نحن بشر المشايخ بشر العلماء بشر الإخوة الأئمة المساجد بشر الإخوة المتدينين الملتحين بشر مثل عمة الناس فهذه النميمة وراء ما يحدث للمتدينين وراء ما يحدث للجماعات ورأى ما يحدث لخاصة الناس يعني فيه الشيخ على علم وفيه ناس بتحبه والناس دول فيهم غيره فالواحد لما يكون فيه غيره وبعدين يجي لقي فيه واحد اقترب من الشيخ أكتر الشيخ حبه أكتر وبعدين فيه حاجة كده صفة عامة أنه أنت لما تجي تظهر محبتك الغالب الواحد يظهر أكتر من, إيه؟ من الحقيقة يعني يبقى فيه نوع من المجاملة يعني ممكن مثلا انت تشوف اخ جاي كبير مثلا كده انت تحترمه تكلمه وترحب به وتسلم عليه ويعني بتعامله انه شيخ وفي نفس الوقت هو قدره عندك اقل من كده يعني هو له قدر عندك بس اقل من الترحيب ده فهذا الامر ممكن يظهر عليك في جلسة كده اخوية انتوا قاعدين مع الاخوة ويقول لك مثلا ايه الشيخ زين كله ده الشيخ زيد ده ما يعرفش حاجه في الفقه خلاص كده اهي قلتها ويعني ايه غلطه هي حدها يوم راح صاحبنا رايح. بسم الله ما شاء الله وبعدين قاعد مع الايه الشيخ زيد اللي ما يعرفش حاجه في الفقه ده الكلام يجي فيجي سيرتك فالشيخ زيد عارف انت بتقابله بتبص راسه وبتاع يقول قعد الله ربنا يبارك له يا رب مؤدب ومحترم يقول له مؤدب والله فضلت الشيخ أنت ما تعرف حاجة ده أنا أععد معاه وقوله أنه ما يعرفش حاجة في الفقه ده أنا أضرب لك مثال بس كده إيه عينة فده سبب اللي حاصل بنا إحنا بنأذي نفسنا وبنذبح أنفسنا وبنقطع شمل أنفسنا بسبب أمراضنا فإيه رأيك نتواثق والله تبارك وتعالى المستعان وننوي والله تبارك وتعالى هو حسبنا ونعم الوكيل ان نكف اذانا عن المسلمين نكف اذانا عن المسلمين ما نكونش سبب في القطيعه نكون سبب في الالفه خلي بالك النميمه اثرها سيء جدا ومش في ايدك انت بعد ما تطلع ما هيش في ايدك خلاص ويعني تلقيها بيكون تلقي سيء أو تلقي شديد بتؤذي فتزرع الحقد وتفرق الجماعات ويجعل الصديقين عدوين والأخوين أجنبيين فالنمام مثل الذباب ينقل الجراثيم والنميمة اسم يطلق على من ينم قول الغير إلى المقول فيه تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا وليست النميمة مختصة به بل حدها كشف ما يكره كشفه أخبرك من الكلمة هذه لأنها مهمة خذ تحتها خط كده وافهمها يعني احنا فاهمين أن النميمة نقل الكلام ونقل الكلام هذا معناه يعني كلام إتقال وانت بتكشفه للذي نقلته إليه فيكره كشف كأن هذا الكلام قيل في ستر تكلمنا على الشيخ زيد ومش موجود فنقل الكلام يعني كشف ما يكره كشفه فهذا هو النميمة سواء كرهاه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهاه ثالث أو كان الكشف بالقول أو بالكتاب أو بالرمز أو بالإيماء فكل ما رأاه الإنسان من أحوال الناس مما يكره ينبغي أن يسكت عنه إما تشوف حاجة إن تكرهها ما تنقلهاش بأي وسيلة فإن نقلها هو النميمة ينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصير يعني مش معقول مثلا إن أنا شغل في محل وبعدين معايا زميلي بيسرأ وأسكت وأقولي يعني ما تقطعش عيشه لأنني أنا كده بسكت وأشارك في معصية طيب أنت لو قلت لصاحب المحل يبقى كده أنت تسببت له في أزه لا أنت, مت... انت لازم تقول له لأن أنت ممكن تنهاه و هذا الأول يعني وتخوفه بالله فإن لم ينتهي وينزجر وتأمره برد المظلمة يبقى تبلغ عنه ممكن تلاقي واحد الواحد ده بوجهه والوجه التاني بتاعه وجه عداوة للإسلام والمسلمين وهو بيقترب من المشايخ وأهل العلم والإخوة ومعهم بوجهه السلام عليكم وجزاك الله خيرا وحاجات كويسة خالص وجه كويس وبعدين تكتشف أنه عدو للدعوة وأنه بينقل الكلام هو بتجسس عليهم وإنت وما يعرفكش مثلا فلقيته إن إنسان ده بتكلم كلام فيه شر وسوء للدين ليس مجرد شخص يعني كلمة الشيخ فلان يعني ما بعرفش في الحديث أو ما بعرفش في الفقه أو ما بعرفش في كذا هذه كلمة تبقى أذى للشيخ نفسه إنما ما هيش, إيه؟ ما هيش كلمة تتنقى إنما فيه كلامي بأذى وضرر على نفس الدين مثل المخبر والمتجسس يعني ضرر على الدعوة فهذا لابد أن يكشف أمره مثل المنافقين كان الصحابة لو سمعوا كلام من المنافق ينقلوا الكلام حتى يظهر المنافق إن المنافق هذا في ضرر على الدين لا يؤتمن على الدين فهذا ليس نميم الذي نقل الكلام عبد الله بن أبي بن سلول للرسول صلى الله عليه وسلم نزل القرآن بتصديق كلام زيد بن أرقى بتصديقه والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا فنقل كلام المنافق المعادي للدين على سبيل اصلاح الدين واصلاح الإسلام هذا ليس من النميمة ففيه فائدة لمسلم أو دفع او دفع يعني ده ضابط يعني في يعني ايه محتاج تفصيل آه لأنه آه قد يقول أنا بنقل له الكلام علشان ايه علشان في فائده للمسلم هذا هذه الفائدة فرق بين شخص الإنسان والدين الأمر الفائدة في الدين يكون الضرر وقع على الدين أما العرض هذا في مسامحة العرض في مسامحة بمعنى يعني أن الإنسان ممكن يعفو وممكن يصفح ممكن لا يبلغه الأذى فيعمل الناس بالحسنة والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي إليه وطبعاً التفصيل القاعدة إلا ما في حكايات فائدة هيأتي في الشرح لكي نحب أن ننبه ان هذا الكلام له ضوابط يبقى البعث على النميمة إرادة السوء للمحكي عنه بسبب حسد أو شئ في النفس أو اظهار الحب للمحكي إليه بسبب التقرب والتزلف بعد هذا تقرب إلى شيخ أو إلى عالم فبيتقرب إليه بنقل الأسرار وما يخفى عليه من الأمور يحس كده أن الإنسان ده مخلص له وحريص عنده ولأ له فيسمع منه الكلام فيأتي بالفساد المبين أو التفرج بالحديث اللي هو مرض النفس بقى هو الكلام ده هواية عنده ومرض في قلبه وفي نفسه ومن نقلت إليه النميمة عليه ستة أمور الأمر الأول لا يصدق النمام لأن النمام فاسق طبعا هذا الأمر ليس سهل خالص. انت لما يجي لك واحد متطوع ويأتي يقول لك كلام صدق يقول لك أنا سمعت بأي, بأي سبب من الأسباب أو بأي يعني إيه وسيلة ويومنا إلا الكلام الكلام ده بيظهره إنه هو مخلص لك وبيحبك وبيتألم وبيغضب لعرضك وإن أنت ما كنتش هتعرف توصل للمعلومة اللي هو نقالها لك جدياً إن الكلمة اللي هو نقالها كلمة مؤذية على لسان واحد يأما إنت ما كنتش تتوقع منه كده أو إن تتوقع ولكن ليس عندك أي دليل ولا بينه يعني كلمه هتدي لك بينه ودليل معاك ان هو ايه ان هو مثلا بشر او باذا فتمسك عليه حاجه يعني. فموقفك مع النمام ده تحس بتحس ان ده آه انسان آه يعني ايه مخلص لك بيحبك او نافع لك أو في ولاء يعني بتبقى انت مبسوط منه تحس كده هو سيعمل كده أنت كده مخطئ مئة في المئة لأن الشيطان يعمل معك نفس الوضع بالضبط الشيطان يأتيك من هواك ومن طبعك ومن غرائزك وما للنفس تفتح له له يأتي مثلا أنت غضبان يساعدك في الشتل ويساعدك في الضرب ويأمرك بالمنكر لأنه كأنه نصير لك وهو ليس نصير وإنما هو نعوذ بالله عدو بيعينك على فساد دينك وعلى الظلم وعلى ما يغضب الله تبارك وتعالى يبقى أنا عايزك أول ما يجي لك واحد ينقلك الكلام شوف هو ينقلك الكلام عن واحد بينك وبينه شيء أول حاجة تكره المسألة دي تشعر بالخطر ده لا إخلاص ولا وفاء ولا ولاء ولا شيء خالص الكلام ده خده مني واستعمله لأنه بيخالف طبعنا اللي يجيه لك ينقل لك كلام انت بتحبه وبتحس انه مخلص لك وبتسمع كلامه وبتظهر بعد كده اي حاجة بس خلاص الكلام جاب نتيجة وبتقربه فإياك تأخذ منه موقف التصديق لا تصدق النمام قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان فتبينوا لأن الأمر لو هيترتب عليه عمل القرآن الله تبارك وتعالى يقول لك لا تتعجل في أخذ القرار ان هو ليه فلان خاطب فقال خاطب ده أنا شايفه يتكلم وكان رايح يشوف واحدة تانية طيب رايح يشوف واحدة تانية ازاي وهو خطب ودخل عندنا وشاف البنت وتكلم وقال أنا موافق ومنتظرين مثلا بقولها جيب أبوي واجب كذا ونجي نتكلم يبقى خلاص على طول فلان ده خلاص ما عندش يدخل بيتنا يروح بقى للواحدة التانية ده هذا كلام هل هذا الكلام ده حصل أم لا حصل؟ لا تأخذ القرار إلا إذا تبينت أن الكلام حصل أو لا حصل هذا مسألة التبين يعني لو كان في قرار يتبني على الكلام يبقى لا يتخذ قرار حتى يتبين من الكلام الأمر الآخر ان ممكن اصلا لا تقبل الكلام يعني لا تقبل الكلام ولا تحقق فيه وإنما تعتبر أن هذا لم يحدث من نقلت إليه النميم عليه ستة أمور هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني تنهى النمام عن ذلك وتنصح له وتقبح عليه فعلا الأمر الثالث تبغض في الله وهذا البغض يختلف من الشخص الذي ينم إليك شخص مريض وهذا صفة فيه وانت عارف ان هو بيجي كده بيتقرب اليك بهذا الكلام لهو صديقك ولا حبيبك في الله ولا اخوك في الله ولا تعرف عنه الخير لان لهو حبيبك في الله وصديقك واخوك في الله وبيعمل كده قصده الغيرة وإن هو يعني بيتأذى مما تتأذى انت منه ولكن ده استزل الشيطان وذكر النميمة ولكن يعني بتلبيس فانت مش هتبغض في الله هتكتفي بنصحه ولا تقبل كلامه لا تظن بأخيك الغائب الذي نقل الكلام نقل النمام كلاما لا تظن به سوءا قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وده حقيقة ما تفكرش أن مدام نقلك الكلام يبقى صادق ومدام نقل لك الكلام يبقى فعلا حصا يعني 90% من هذا الكلام يكون مرض ومشارك وتكون كلمة نقلها بمعنى ما فهم تكون صاحب الكلمة قالها بمعنى وفهم منه معنى سوء فرح نقل المعنى الذي فهمه أو زاد عليها عشر كلمات فكل هذا وارد فاحذر النمام ولا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث للتحقق منه لقوله عز وجل ولا تجسسه أما قوله فتبينوا يبهذا إذا كان الكلام يتخذ عليه قرار يبهذا لازم التبين لا, لا تحكم إلا إذا تبين أما إذا لم يكن هناك قرار وإنما المسألة بقى أنك أنت هتكتنب أو هتزعل أو كذا لا, لا تتجسس وأعتبر أن هذا الكلام لم يحدث لا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه ولا تحكي نميمته فتكون نماما ومغتابا يعني ما تقولش فلال وتحكي نفس النميمة فإن هذا أيضا من النميمة فليتق الله ذو الألسنة الحداد ولا ينطق, ولا ينطق إلا بما فيه الخير لخلق الله تبارك وتعالى افتكر النمام شيطان مثل الشيطان بالضبط مدخل النمام إليك هواك وطبعك بيخدعك كما أن مدخل الشيطان إلى النفس الهوى والطبع بيخدع الإنسان فالنمام مخاضع مثل الشيطان فحذره ليس صديقا ولا وليا ولا محبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والنمام ليس له نصيب من هذين الأمرين لم يقل خيرا ولم يصمت وقال الحسن من نم إليك نم عليك يعني إما تعرف أن فلندا بينقل الكلام اتأكد ان هو بيتكلم عليك دي حقيقة مؤكدة ما تفرحش به زي ما بينقلك الكلام بينقل عليك وطبعا الكلام ده في معشر النساء عند النساء يعني في غاية العجب الوحدة تفرح باللي بتجيب لها الكلام تفرح بيها ويعني وهي نمامه وتسمع لها ثم تفضفض معها ثم تقوم النمامه فتاخذ هذه الفضفضه فتمارس هوايتها مع ايه مع الطرف الاخر وهكذا ولذلك تجد مجتمع النساء متقطع بسبب النميمه ويا سلام ويقابلوا بعض ويضحكوا في وش بعض وهم الله اعلم بقلوبهم ليه لان بسبب نقل الكلام عندهم نقل الكلام ده زي النفس الواحد يقولوا ما سنقعد نعمل إيه؟ ما نمقل نسوان لا نحن لا نكلمنا يعني هذا أنت عارف أن نمزال ربنا في الحكم النساء والرجال أمام الله عز وجل يعني بعضكم من بعض عملوا صالحاً فلنفسي هو من أسقف عليه. يعني ليس سيأتي يتخفف الحساب على النساء في الكلام وتشدد على الرجال نضرب الله مثلاً للذين أمانوا مرأة في العود يعني كن إن هي أنثى أو امرأة لا عذر لها ده مسألة يعني يعني عشان ما تحكش عن نفسها قال, قال رجل العمر بن عبيد إن الأسواري ما يزال يذكرك في قصصه بشر فقال عمر واحد مثال بقى الرد النميمة أو ده يعني ممكن يكون حصل بالضبط كبه قال يا هذا ما راعيت حق مجالسة الرجل يعني تس تجلس معاه هم تسمع منه زالة تجلس لم ترعي حق مجالسة حيث نقلت إلينا حديثة ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره انت أزتني وغيرت صدري غصب عني ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين يقول له هذا كلام عمرا بن عبيدي بيقول لك الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين وهذا كلام وما هذا crap لأنه يكشف نفسه وروي أن سليمان بن عبد الملك كان جالسا وعنده الزهري فجاءه رجل فقال له سليمان بلغني أنك وقعت فيي وقلت كذا وكذا وكذا فقال الرجل ما فعلت ولا قلت فقال سليمان إن الذي أخبرني صادق فقال له الزهري لا يكون النمام صادق إيه الكلام الجميلة يعني الكلام ده فعلا بالضبط كده زي ما بتحكي دخل الرجل قال له انت قلت كيت وكيت. قال له لا انا ما قلت ما يقدرش يقول انا قلت لانه لما قال الكلام ده قالوا ليه لانه غيب عنه ما يقدرش يواجهه به ده امير المؤمنين وخليفة والرجل اللي نقل الكلام ده صادق لانه ممكن يكون يعني اما جسوس او يكون يعني هو عارفه أنه لا يكذب عليه فالزهري عالم قال لا يكون النمام صادقا يعني إيه لا يكون النمام صادقا يعني لو واحد رأى جريمة الزنا بعد ذلك قال أنا شفت فلان بيفعل كذا يقول له معك ثلاثة شهود يقول لا يبقى حكم عند الله كذان حكم عند الله كذان فالنمام كذان لأنه ليس له أن ينقل هذا الكلام فإذا قاله فقد أخطأ ويأتي الكذب بمعنى الخطأ لا يكون النمام صادقا فقال سليمان صدقت ثم قال للرجل اذهب بسلامه قد يكون الإنسان يعمل بهذه الأداب ولكن يجد في صدره حرج يعني حسن فعلا أصاب مرض ألبط غير من أخيه لا يعرف أن يرجع مثل الأول لا راضي في الكلام ولا الكلام هيثبت وخلاص ألبط غير وكل هذا بسبب النماء ولا تترتب على حديثه أي فائدة فآذى الخلق هذا الخلق هذا في حالة ما يكون إيه؟ يكون الإنسان الذي يوصل له الكلام يعني اكتفى بما نقوله من الآداب إنما لا يملك نفسه وقلبه فالنمام هذا مبغوط فإياك والنميمة وقال بعضهم لو صح ما نقنه النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك وقال لك ما شتمك إلا اللي بلغك ليه؟ لأن اللي هو شتمك لو كان فعلا حصل ما يقدرش يجتمك قدامك يعني حتى لما يجب قدامك يقول لك أنا, أنا ما قلت لأن أنت لك مهابة وهو ما يدرش يوجهك بالشتم يبعي يجي النمام ينقل لك الشتم كأنه هو الذي شتمك لأن يعني لم تمنعه المهابة أن لا يقول الكلمة فيقول لك أن النمام هو المجترئ بالشتم والمن قل عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك ويروى أن عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فذكر عنده وشاية في رجل آخر فقال عمر إن شئ تحققنا هذا الأمر قال تعالى ان جاءكم فاسق بنمئ فتبين وان كنت صادقا يعني لو, لو أنت طلعتك تكذبها تبقى فاسق وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنمئ يعني أنت دلوقتي يا إما صادق يا إما كازي كاذب تبقى انت فاسق صادق يبقى انت نماء وان شئت عفونا عنك فقال العفو يا امير المؤمنين لا اعود اليه ابدا فبالك برب العالمين سبحانه وتعالى يعني هو رايح ينقل الكلام يستثمر امراض الناس افات الناس وده الشغل اللي ايه عليه جاي زي الشيطان بالظبط جاي بيشتغل على إيه على أمراضنا وضعفنا ونقصنا جاي يدخل لنا من هذه المداخل ب... هذه آفة أو كبيرة النميمة ومن فضول اللسان المتح خذ القعدة دي عندك كده لا تمدح من تعلم أن المتح يضره ولا تبخل بالمتح على من تعلم أن المدح ينفع ولكن أصدق في مدحك وقت ولا تبالع نعم توolie لا تمدح من تعلم أن المدح يضر ولا تبخل بالمدح على من تعلم أن المدح ينفع ولكن أصدق في مدحك ولكن أصدق في مدحك واقتصد ولا تبالغ ولا تبالغ يعني تبالغ في اقتصد المدح ولا تبالغ المدح له اخطار طبعا شرح القاعده لا تمدح من تعلم أن المدح يضره انت عارف اخوك عمال يضبط في نفسه بالعفية عمال يجاهل لو رحت تقوله أحسنت وكذا يعني ممكن تضره وتغير نيته هو مش ناقص يعني مش عارف يغلب الشطان فانت لو لقيته يعني المدح هي عليه باب الرياء جامد باب العب يعني هيعمله ربكة وده بيظهر فانت يعني ارحمه لا تتطوع بمدح لأنه ممكن يضر المدح وهذا هو الأصل لما يكون أخوك مكتهد في حساب نفسه ومجاهدة نفسه لدرجة العكس يعني خايف أنه أمرأ وخايف أنه أمرأ وخايف أنه أمرأ وخا ومنكسر خالص يعني خايف حاسس أنه هو يعني إيه؟ يعني متبهد فأنت بتدله نوع من الثقة من الأمل من الطمأنينة من المدح ده يعني هيثبته هيثبت قدمه لا تبخل عليه بالمدح ولكن اجعل مدحك بدون مبالغة وكن صدق يعني لا تقل ما ليس فيه. طبعا مسألة المدح دي خطورتها مبنية على الآد إن حضراتنا صفتنا كالآد لما أنت تجي تمدحني أحس بحلوة المدح وكلامك ليس فيه كلامك مهوش فيي وعلى الرغم من ذلك النفس بتفرح بالمدح وأنت تمدحني بما ليس فيي يبقى هذا واحد عشان تعرف خطورة المدح الذنب لما تنقضني بمقدمة وتمهيد وما عليش والله ينصح الوجه الله وهو فيي الكلام اللي هتقوله وما بتقوله كله بتقول بعضه بس تلاقييني زعلت وحسيت ان انت بتسيء الظن فيا وان انت كده بتتهم نيتي والنوايا علمها الله وكذا وكذا فشفت طبيعه الإنسان يفرح بالمدح بما ليس فيه ويكره الذم بما هو فيه يبقى المدح يقطع عرق الانسان له اخطار منها ما يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح المداح هو الشخص الايه المفرط او المتخذ هذا الأمر وسيلة يعني كان في ناس يمشوا كده اسمه المدحين كان يمشوا كده يقف قدام الواحد ويقعد يمدح فيه علشان يعطيه أي مال هذا يسمه المدح مثل الشاعر لما يقول قصيدة مدح يقصد به العطاء هذا هم هؤلاء المدحون أما الإنسان اللي هو بيثني مرة وهذا ليس من صفته أو يأتي يتكلم يرى خيرا فيذكره ويثني عليه لا يسمى مدح فعل مدح ولكن الشخص لا يقال عنه مدح آفات المادح قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل للاطلاع عليه مثل أن يقول ورع وزاهد كان في أخ يقول كلام الكلام ده كالآت يقول لي أنا أنا عايز يعني إيه أبقى زي ابن تيمية أو زي ابن القن انا عايز يبقى زي ابن تيميه او زي ابن القيم وبعدين طيب ابن تيميه وابن القيم دول صورتهم ايه عنده كده فجئ بقى على واحد كده قال له فانا لقيت ان انت يعني زي ابن القيم فانا قلت اتعلم على ايدك قال له ده ابن القيم ده عندك ما يسواش حاجه خالص يعني لما يكون ابن القيم هو واني وبعدين ده جاي تتعلم عشان تبقى زي القيم يبقى ابن القيم ده ملوش قيمه عندك خالص ففي كده المبالغه مبالغه جدا في المدح جدا تيجي تقول له ايه رايك في فلان يقول فلان ده على علم ويقوم رصص لك سطور كده حافظها ما تعرفش جايبها منين حاسسك انت بتتكلم في زمان ثاني غير الزمان اللي انت فيه وما هوش مثلا حد من المشايخ الكبار اللي انت عارفهم حتى ابدا ده واحد من من, من الناس اللي هم ايه اللي انتش عارف اسمه انما ده من الأخفياء، اتقياء العلماء ويص رص بقى مدح فأمر عجيب الإفراط هذا أمر عجيب ليس فيه ورع ولا تقوى ولا ضبط للألفاظ يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب وقد يمدح من ينبغي أن يذم وأما الممدوح فإنه قد يحدث فيه كبر أو عجب وهما مهلكان أو يحبب إليه الرياء يحبب إليه الرياء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا ويحك قطعت عنق صاحبك ذبحته يعني ذبح فصلت رأسه عن جسده قطعت عنق صاحبه فالمدح يذبح الإنسان يعني يخليه ميت ما يشعرش بالآخرة يعني يموت قلبه وقد يظن الممدوح أنه وصل إلى المقصود فتتقصر همته يعني هو عمل يكتهد, يكتهد. ويحضر في الدرس ويجتهد ويرى عيبه نفسه ويرى تقصيره في التحضير وبعدين يلاقي مفاجاه ان الناس معجبه بطريقه يعني ايه طريقه زياده خالص من شله كده معينه متخصصه في الايه في اظهار الاعجاب يعني الحمد لله هوصل كده فيقل جهده وتحصيله وتحضيره واعتنائه يعني اي كلام الشيخ يقوله يبقى حلو وا اي كلام الشيخ يقوله يمدح بيه يبقى الشيخ هيحضر ليه ما يقول اللي هو عايزه هو كل حاجه بيقولها حلو بسبب ايه بسبب المدحين بسبب المدحين يا سلام. كل واحد عايز حاجه اي حاجة يتصل ويتكلم والخطبه والدرس والكتاب ايه رايك في الكتاب يدور على اي حاجه هو عايز يمدح لا ده احنا نتعلم للنصيحة يعني مثلا عندك بيجي لك هنا اخوة بيدرسوا انت لاحظت ملاحظات ايه اللي يمنع زي السؤال كده وتقول انت كتبين الملاحظات دين سلموها للناس اللي بيجيه ده بتنفعه لانه مفهاش اسم حد ولا هي على الملأ وهي جاي لك من عند ربنا انت بينك وبين ربنا لو انت فرحت بيها هتستفاد ولو زعلت منها مش هتلاقي حد تقتص منه الا اذا بقى ايه اخد الكل بزنب صاحب الورق ولا ينجو من هذه الافات إلا بان يعني نيجي لا ينجو من هذه الافات الا بان يعرف نفسه ويتفكر في أن المادحة لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحش دي حصه حلوه قوي وفائده عظيمه جدا وجدتها في كتاب الشيخ حفظه الله بيقول لك انت لما واحد يجي يمدحك شك تعمل يعني إيه الرد الفعل اللي يكون عندك؟ قال تتفكر في نفسك أن المادح لو عرف منك ما تعرف من نفسك ما مدحك والله العظيم لو اطلع على اللي انت عرفه من عيوبك هذا ربنا سترك سترك الله عز وجل فهو بيمدح لأنه مشايف مش اللي انت بتقوله إنما ده فيه نوايا انت عرفها وأحوال ومكر وخداع واحوال كتيره جدا انت عارفها لو كشفت ينقلب المدح ثمه يعني احنا كنا مخدوعين ده روح عمره كان يتخيل ابدا ان يحصل منه كده فلما يجي حد يمدحك انت عارف نفسك على طول على طول تذكر نفسك وعيوبك وان انت تموت في الرياء بتعشق الرياء خد بالك وبتقاوم العجب وانتش عارف فهتقول له إذا أنا مرائي ومعجب وعندك استعلاء وكذا وحاجات من دي هو بمتحك بالعكس بقول لك ما شاء الله على التواضع والتقوى والله أنا أحبك في الله أنا يعني سبحانه أنا رققت قلبك وإن قلبك ليس رققتك فيبقى الذي حصنك من المتح تعرف نفسك فيمنعك ما تعرفه من نفسك عن إيه من ضرر هذا المتح وكان علي رضي الله عنه ولكني يعني يعني قرأت هذا الكلام عن أبي بكر فلعله عن أبي بكر وعن علي أو الله أعلم كان يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون لما هذا يعرف من نفسه ما لا يعلمه المادح ولا تؤخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون وفي الحديث يعني أنا عايز حاجة أنا عايزك لما واحد يمدحك ما تقول شيء لو قلت كده انت تمتح نفسك لا تقولش بقى يا الله اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤخذني بما يقولون واجعلني خير ما يظنون لان انت كده هتوبوا انتم الاثنين يعني الحمد لله كملت الصورة التمثيلية اللي هي ايه لا تحسن بنا ها يلعبينه وبين نفسه بقى. انه ما يعيش الدور يعني و... ويأخذ الكلام انه هو ها لا تقول له غفر الله لي ولك أو جزاك الله خيراً يعني رد وانت حاسس انت عارف انت ايه انها ما تقوموهش لو جدت قومه هيزيد مدحك تقول له استغفر الله يا اخي لا تقولش كده لا والله ويهم من وفي الحديث وحفوا في وجه المداحين التراب يقولنا المداحين اللي هم ايه المدح هذا يعني تخصصهم وصفيتهم بقي فضول النظر اخلاص كده فضول النظر وهو اطلاق النظر احنا عندنا النظر طبعا نعرف ان كل اعوذ بالله من الشياطين المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم عرفت ان نظر للنساء لا في نظر ثاني ممنوع مين يقول النظر ده ويجيب لي اسمه فضل. صح النظر عن زنه الدنيا ده هذا يفسد القلب وهذا يفسد القلب نيان ما تروحش البنت مثلا في عروس الإسلام وتروح تقعد على اللي مش هتشتري بتخلي الاشتراطه امتو قليله واللي ما اشترتوش يفسد قلبها وكذلك أي انسان يروح يتفرج على الباتارين والمعروضات كل هذا من ايه من متاع الدنيا وما تروحش تتفرج على الشقق والعمارات والفلل وخد بالك والتشطيبات كل ده بيفسد القلب لأنك لا تملكه وده زهرة الحياة الدنيا ولا تمدن عيناك إلى ممتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ما لا, لا تكن مثل من قالوا لما رأوا قارون يا ليت لنا مثل ما أتي قارون هذا يفسد القلب ويرغب الدنيا إلى العبد ويحبب إلى العبد الدنيا فيمرض القلب ويزهده في الآخرة عنده حرص على أن ينال هذا. فيبقى النظر فضول النظر يعني لا تنظر إلى النساء ولا تنظر إلى زينة الحياة الدنيا وأذكر آفات فضول النظر حتى لا أطيل عليكم أما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جارير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر الفجأة فقال اصرف بصرك قال النووي رحمه الله معنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد يعني أنا أعرف دي أمري واقع يعني المتبرجات ماشيين والآخر ماشي غضب بصر وبالرغم أنه غضب بصره يعني لا يمنع أنه هو, هو غضب بصر أنه يكون شايف حاجة يقوله شايف عملة في نفسها إيه, إيه اللي عملة في نفسها يعني حاجة فضاع جدا عايزه ينظر من أي باب لأنه لو نظر ليرى ما, ما تصنع في نفسها هذه الفاسقة هيؤذي نفسه وينظر لما حرم الله عز وجل فاكتهد جدا في غض البصر نظر الفجأ أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن في الحال فلا إثم عليه وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يصرف بصره وقال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصاره آفات فضول النظر الآفة الأولى فضول النظر معصية ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى المعصية الثانية أنه يفرق القلب ويشتته بيشعب القلب وأشغله ويبعد عن الله وليس على العبد شيء أضر منه فانه يقع الوحشة بين العبد وربه وغض البصر يورث القلب أنسا بالله عز وجل وجمعية عليه الثلاثة يضع في القلب ويحزنه تلاقي فيه هم وغم ومنتش عارف سببه وغض البصر يقوي القلب ويفرحه تلاقي فيه سكينة وراحة ومنتش عارف ايه سببها الا انه هو التقوى وغض البصر عن محرم الله اربعة يكسب القلب ظلمه واذا اظلم القلب اقبلت عليه سحائب البلاء والشبكة خمسة فضول النظر يقسي القلب ويسد على العبد باب العلم وغض البصر يفتح للعبد باب العلم ويسهل عليه أسبابه وذلك بسبب نور القلب ستة يسمح بدخول الشيطان إلى القلب فإنه يدخل مع النظر وينفذ وينفذ معها ينفذ من النظرة إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي خلي بالك من المثال ده. لو حاجة مسحوب منها الهواء مثل زجاجة مثلا وأي خرم بسيط جدا إلى هوا يدخل منه فالشيطان يدخل مع النظرة أشد من نفوذ الهواء في المكان الخالي فيلعب في القلب يفسد فيه يمنيه ويقد نار الشهوة ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة فيصير القلب في اللهب قد أحاطت به النيران من كل جانب وهو مثل الشاه وسط التنور يعني النظر يعذب القلب وهذه عقوبة أصحاب الشهوات حتى في البرزخ يكون لهم تنور من النار يجعلون فيه و7 اطلاق البصر يوقع العبد في الغفله واتباع الهوى قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امرؤ فرطا 8 النظره تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية فان لم تقتله جرحته وهي مثل الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس فان لم تحرقه كله احرقت بعضه كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النادي من مستصفر الشرر كم نظرات فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وطر لا واحد يشتكي من الحب والعشق إلا يساوي النظر وكذلك الكلام وقد يكون الكلام أخطر من النظر لأن النظر الجمال يتفاوى فأنت ممكن أن تسمع ترى ولا, ولا تتعلق يعني ترى صورة ليست جميلة إنما سمع التليفون الرد على النساء وكلام النساء هذا ممكن يدخل إلى القلب أشد من النظر ويكون سبب العشق بالأذن وليس بالنظر فإحذر مع النظر السماع أيضا ولا تتهاون بالكلام مع النساء الآفة التاسعة فضول النظر وإطلاق البصر يورث الحسارات والزفرات العاشرة أن النظرة تجرح القلب جرحا يتبعها جرح على جرح ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها يعني مسألة النظرة التي تجرح القلب بيدويها بنظرة أخرى ويدويها بنظرة ثالثة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 لا تعرف أن تحفظ لماذا وعندما تأتي تراجع لا تعرف أن تراجع لماذا وعندما تأتي تذاكر تنسى كثيرا لماذا كل هذا بسبب إطلاق البصر لأن الحفظ بركة وغض البصر ورع وتقوى الآفة الثانية عشرة فضول النظر يوقع القلب في ذل اتباع الهواء هذا أمر بقى لا تملكه يمكن انسان ينظر نظره ويقعد علاجها سنين يعرفش يعلقها يقع في اثر الهوى يميل قلبه الى من نظر إليها ممكن تكون بقى هو اللي نظر اليها ديا واحد بيسال سؤال بيقول ايه بيقول في مشكله جامده خالص يعني انا عايز اخطب واللي انا اخترتها عجباني من ناحيه الدين ومش عارف يعني ايه اتصرف ازاي قلت له هو انت من ناحيه الدين قال ما أنا لما انا حبيت أخطب بقى قلت ما أبص لأننا يعني عايز أخطار فأفكر المسكين أنه مدام موقع في قلبه أنه يخطب يبقى يباح النظر فمشي يبص في الشارع عندما يمس يبص في الشارع ينأي بقى يختار واحدة طيب الواحدة ترى مخطوبة أو متزوجة أو متدينة فمش يبص في عجبت واحدة يدور عليها بقى عشان يروح لها كان أقل حاجة أن أخلاقها مش كويسة وأهلها مش كويسين فبيسأل بقى المشكلة دي أحل إلا أنك تعرف أنك عصيت الله وهذا هو توابع المعصية فالأمر برمته يتحل من أصله أن هذه معصية تتوب إلى الله وترجع إليه وليس تحل الذي ترتب على المعصية تبنى على فاسد وقسس على شفى جرف نهاري فانهار به هذا أمر منهار أصلاً ليس مؤسس على التقوى فأي مشكلة أساسها ليس مش التقوى عندما تحل تقول أنك شيء للأساس هذا حفره ومغيره الآفة الثالثة عشرة فضول النظر يقع القلب في أسر الشهوة فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه الآفة الرابعة عشرة فضول النظر يوجد باستحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة ويجعل الإنسان أكبر أهمه الدنيا هذا على السريع ونكتفي بهذا المقدار والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهده لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبرك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين